بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب الخيار والمقصود بالخيار هو تخيير المشتري والبائع بامضاء البيع أو فسخه وللخيار عدة أنواع منها خيار المجلس ومنها خيار الشرط ومنها خيار التدليس ومنها خيار الغبن إلى آخره ويذكر المصنف رحمه الله هنا في حديث ابن عمر خيار المجلس والمراد بخيار المجلس أن البائع والمشتري بالخيار في مضاء البيع أو فسخه ما داما في المجلس فلا يلزم أي واحد منهما بهذا العقد فلو قال بعت ثم قال اشتريت وهما جالسان في المحل وقبل أن يقوم المشتري قال أنا مورد السيارة أريد الغاءها له ذلك لأنه لا زال في خيار المجلس وكذا لو أن شخصا ذهب إلى مكتب عقاري وقال له أريد أن أشتري منك هذه العمارة بخمسة ملايين وهو مالك وين صاحب المكتب فقال بعتك بخمسة ملايين وشهد على ذلك شاهدان ثم قبل أن يقوم المشتري قال أنا أريد فسخ هذا البيع له ذلك وهذا الذي يسمى خيار المجلس يعني خيار مجلس العقد والمجلس ينتهي حسب العرف فإن كان في غرفة فإذا خرج أحد المتبايعين منهما ينتهي الخيار وإذا كان في السيارة فتبايع ثم نزل أحده من السيارة بعد أن توقفت ينتهي الخيار إذا كان البيع والشراء بالهاتف فبانتهاء المهاتفة ينتهي الخيار وإذا كان الشخص في الطائرة فتبايع وهما في الطائرة فذا نزل من الطائرة ينتهي خيار المجلس وهكذا وإذا كان واقفين في السوق فما دل العرف على تفرقهما عن مكان البيع فهو انتهاء خيار المجلس فمثلا لو شخص شخصا يشتري سيارة في حراج السيارات فاشترى وباعه سيارة تسير فننظر العرف إذا ابتعدا عن بعض مسافة بعيدة نقول انتهى خيار المجلس وهكذا قال عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مارم متفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. إذا تبايع الرجلان ووصف الر ووصف الرجلين هنا على الأغلب وإلا فخيار المجلس أيضا للمرأة لو باعت أو اشترت أو بين بين النساء لأن البيع يجوز للرجال والنساء. قال فكل واحد منهما بالخيار هذا الحكم. فكل بيع له خيار إلا إذا أسقط كما سيأتي فكل واحد منهما يعني البائع والمشتري بالخيار يعني في إمضاء البيع أو فسخه ما دام في المجلس ما لم يتفرق يعني في المجلس وكان جميعا أهلا باب التأكيد يعني وكان جميعا في المجلس لم يفترقا بعد فالخيار لهما أو يخير أحدهما الآخر يعني في إسقاط خيار المجلس فكل واحد منهما لو قال إذا اشتريت مني فليس لك الخيار فالرجعة نقول صح. المسلم قال أو يخير أحدهما الآخر في عدم الفسخ وإلغاء خيار المجلس فإذا خير أحدهم الآخر قال إذا بعت ما ترجع بيعتك ولو كنت في خيار المجلس يصح إذن لكل واحد من المتبايعين يسقط خيار المجلس وإذا لم يسقط من قبل أحدهما فالأصل البقاء وهو خيار المجلس لهما ثم بعد ذلك فصل أعطى وسلم القاعدة العظيمة وهي خيار المجلس ولكل واحد منهما إلغاؤه ثم قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن خير أحدهما الآخر بأن قال أنا بيعك العمارة بشرط ما ترجع عنها إذا تم الإجابة القبول فقال فتبايع على ذلك فقال المشتري قبلت هذه العماره، فقد وجب البيع وليس لأحدهما الرجوع عن البيع لأن هذا باختيارهما هما اسقطا خيار المجلس إذا خيار المجلس ليس حكما تكليفيا من الشرع واجب في كل بيع بل هو من حفظ حقوق الخلق بعضهم لبعض قال فقد وجب البيع وإن تفرق على ذلك يعني تفرق على البيع فتبايع يعني بعد أن تبايع على, على ما مضى فقد وجب البيع فإذا تفرق من المجلس بعد أن تبايع ذلك قال وإن تفرق على ذلك ولم يعني يلغي واحد منهما الخيار بعد أن تفرق فقد وجب البيع يعني إذا لم يتطرق البائع والمشتري للخيار وتفرق وجب البيع وهذه الجملة من قوله فإن خير إلى آخر الحديث تفصيل للقاعدة الأولى قال ولم يخير أحدهما الآخر تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع قال متفق عليه واللفظ لمسلم نعم. ويأتي إن شاء الله النوع الثاني من الخيار وهو الخيار الشرط نعم والله أعلم الله, الله سلم يقول هل, إج... هل في الإيجار هذا الخيار كما هو في البيع كل ما هو في حكم البيع يكون له الخيار مثل السلم الإيجار الصرف كل له خيار مجلس لكن التي ليس في حكم البيع مثل الرهن الضمان المساقات هذا ما هي بيع ولا في حكم البيع فما يجري فيها خيار المجلس وبعده بشهر وجزء تقع فيه وإن قدم بعد شهر وجزء تقع وجزء تطلق فيه نعم نقول هل يعتبر توقيع العقد في خيار المجلس وهل أرجو بعد التوقيع ويعتبر عرضهم توقيع العقد من التفرق بين المتبعين لا التوقيع بس من باب إثبات الرضا فقط حيث لو أنك نقول هذا توقيع يعني علم يقول لماذا لا تنزل قائد الفقه المعروف عرفا كالمشروط شرطا على الصورة التي سبقت في كتابة روحة البضاعة التي سبقت في كتابة روحة البضاعة لا ترد نحن نقول الآن يجهل كل مشتري دخل المحل له أن يعتذر عن الجهالة فوضعها لا يفض الخصام لأن له نقول أن أنا جهلت هذه ما رأيتها موضعت إلا بعدي فلا يمنع الخصومة لكن لو قال نعم أنا قرأتها وباعني واشتريت الوضاعة سليمة لكن أريد البيع أن أريد أن نفسخ البيع نقول لا هذا خيار المجلس أسقطت البائع وأنت رضيت به واضح لكن لو كل شخص صاحب المحل يكتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل وقع على الرضا وقع وقع رضا روقع كل شخص فكل واحد يخرج بضاعة سليمة من المحل فكل واحد قبل أن يخرج من المحل بضاعة سليمة وجب البيع وليس لو حق الفسخ لأنهما أسقطا بترضيهما خيار المجلس واضح أيه. يقول هل صح نجعل صاحب المحل المحاسب يخبر كل مشتري بالبضاعة لا هذا الاستبدل هذه العبارة لاسقط خيار المجلس كذا فإذا حاسب بقي خطأه يخرج مثلا ما له حاجة هذا جانب جانب آخر لو قال المحاسب أنا أخبرته وأنكر المشتري فما استفاد من العبارة فيكون في فيها اليمين يعني ما تحمي العبارة هذه إلا إذا تراضي أول ما دخل ترى ما في خيار مجلس تشتري الآن ما رده لك لأن تدخل في الحساب ووقع لهذا يوقع نقول خلاص أسقطه تراضيه على إسقاط خيار المجلس فلو ظهر عيب لا يسقط خيار العيب يقول وافق شخص على إسقاط خيار الفسخ قصده المجلس واشترط أن يفسخ البيع إذا وجد ما شرطه ما اشتراه تالفاً فما الحكم خيار العيب له حتى لو لم يشترط ذلك يقول بعض البضائع تأتي مختومة أو مغلفة هل المشتري أن يطلب البايع نزل الغلاف حتى يتأكد من سلامتها ما تقول عاصم؟ ليه له؟, له له الحق لا شك لكن ليه شو تقول سليمان زيد يعني لو دخلت المحل تمام كمبيوتر مغلف تقول له افتح أبغى أرى قال لها لا أستطيع افتح ثم تخاصم يجتمع عندك هذا يقول افتحه يقول لا تفتح تخرب علي الكمبيوتر الكرتونة إهلها الحق لأن المشروط والبيع العلم بالمبيع برؤية وصفه، أبغى أرى ولو وصف ليه وصف دقيق وأشتريه يقول هل لي صح الخيار انتفق البايع والمشتري على استمراره حتى واتفرق المجلس فليصح ذلك الصح هذا يسمى خيار الشرط فلو قال البايع فلو قال المشتري أنا باشتري بضعامك بس أعطني مهلة خمس أيام إذا ما جيتك بعد خمس أيام خلاص البيع تام في صح لأن هذا يسمى خيار الشرط خيار الشرط يعني أشترط تمديد خيار المجلس هذا خيار الشرط نام يا أحمد رحيم لو شخص قال لزوجته انت طالق إذا انتهى وقت الحج متى تطلق تطلق إذا انتهت المدة كذا طيب هذا تعليق على إيش زمن مستقبل طيب